فإ أأَرْضَانَ لكُمْ فَآتُهُ نَّ أجُورَهُ وَتمِرُوا بَيكُمْ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 اللههُ الذي خَلَقَ سَ سَماواتِ وَمِنَ الأرضمِث لَهُ يَيتنَززَّلُ الْ الأمرُ بينََهُ لتعلمُ أن اللهَّهعَ كلّ شيءَ قَديروا وَأَ الله وَأَ اللهَّهَا قدَ حاطَ بِكُّ شيءَِ الماء